موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 هؤلاء كعلىه دم الربّ وهؤلاء كهم المفلحون إِنَّ الَّذينَ كفروا سَوائِنَ عَلَيْهِمْ أَذَرَتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ لَمْ تُذْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخذعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَإِذَا نَخْنُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنويهم وتركهم, وتركهم في ظلمات لا يبصرون صل بكم عمي فهم لا يرجعون 109. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيظ بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا وسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا وأنزل من السماء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 كلما رزقوا بالنام من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبى متشابها وأتوبى متشابها ونهم فيها أزواج مطهرة ونهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون من أمر الله به يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أبواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم, ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن, فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقالوا بأني بأسمائها غلائ إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِنْ كُلَّنَا آل لِالْمَنَائِكَ دِشْدُو لِأَدَمَّ بَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا أَدَمُ مُسْكُنٌ أَنْتَ وَزَوْجُكَ لِجَنَّتَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيْضُ شَيْطُمَا وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيْضُ شَيْطُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة ولا تقرباها من الشجرة بدكونا من الظالمين فأذن لهم الشيطان عنا فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ولكم في النار مستقر وبتاع الى حين فتلقى آدم من ربك كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا بنا جميعا فإما يتي أنكم مني هدا فمن تبع فَلَا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وإياه وآمِنُوا بِمَا أنزَلْتُم صَدِقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرِينَ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنَ قَنِيلَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنَ قَنِيلَ وَإِيَّا يَفْتَقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَن تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَكُزْ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 لا قو ربهم وأنهم إليه رجعون يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأرني ففضلتكم على العالمين والتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا يخذ منها عدل ولاهم يصرون وإذ نجيناكم من النار فرعون يسونكم أ العذاب يذبحون أبناءكم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 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ عِجْلًا مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ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 عليكم خير لكم عز ذبّركم هو التواب الرحيم وإن قلتم يا موسى لن منلك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا نخلو البابس الجذاب ونخلو البابس وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا على الذين ظلموا لجزهم من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من وثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشرعوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُو لَنَا رَبَكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُبْتُنْ أَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُوا بِصِرَامٍ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 فَلَهُمْ أَجْرُ مَا يَدَّرُّ بِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِنْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الْطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَلَنكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عليكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 126-وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال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 قال إنه يكون إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبي لنا ما هي إن البقرة تشبه علينا إن البقرة تشبه علينا وإن الله لا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسق الحرف مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحها و كادوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَسْمَعُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَسَفْنَا بِقَرْيَةٍ إِلَّا قَوْمَ نُوحٍ إِذْ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به ليحجكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يعننون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتمون وقالوا لن تمسنا ان را الا ايام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تنقضون على الله ما لا تعلمون بنا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته واحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا الناس وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا خليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم أشهدون ثم توما أولئك قتلوا أنفسكم وتخرجون فريق منكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تواهرون عليم بالإثم والعدوان وأئتكم مصار تفجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نعم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.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 بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فنعنة الله على بئس ما اشتروا به أنفسهم أن بما أنزل الله بغيا أن, أن ينزل الله من فضله بغيا أن, أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيئ وإذا قيل لهم آمنوا بما الله وقالوا نؤمن بما أُنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكررون بما وراءه وهو الحكم صدقا لما معهم قل فلما تقتلون بياه الله من قبل إنكم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، ثم اتخذتم العجل من بعده، وَتُمْضَى الْمُرْسَلُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِثْقَالَ قَمْرٍ وَرَبَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، ولا تجدنهم يحرص الناس على حياه ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحيه من العذاب وما هو بمزحزحيه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وموذوم وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عذوم للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسولهم من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين سحرهما أُنزل عن الملَكين بباب الهروت بباب الهروت وماروت وما يعلمان بالنحذ حتى يقولا إنما نحن فِتنة فَلَا تَكْفَرُ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَالٍ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 خير, خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين, وللمشركين أن ينزل عليكم من خيرين ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له بلك السماوات والأرض وما لكم من من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا, كفارا حسدا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 الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خطير ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يتلون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مما منع مساجد الله أي يذكر في اسمه وسعى في خرابها وسعى في خرابها قل إكَمَا كَانَ لهم أن يدخلوها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 فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَبَلَغُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ وَقَالُوا بُعْدًا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وإذا قضى, أمرا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُونْ يكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمن الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا ورسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتمع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد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 نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا تفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتنا إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّه النّاقل إني جاعلُك للناس إماماً قال إني جاعلُك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينالُ عهد الله وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً للناس وَأَمْنًا وَاتَخَذُوهُ مِنْ مَقَابِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَطْهِرَ بَيْتِهِ أَطْهِرَ بَيْتِهِ لِالطَّائِفِينَ وَالرُّكَعِ وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَنَدًا مِنْهُ وَرَزْقَ أَغْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَرَزْقَ أَغْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ رَبَأُ قَلِيلًا فأمتعه قَلِيلًا ثُمَّ إلى عَذَابٍ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 ربنا وبعث بهم رسولا منهم يترو عليهم ماياتك يترو عليهم ماياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكرهم ويزكهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرغب عن من التي إبراهيم إلا مس فيها نفسه ولقد استفينا وفي الدنيا وإن لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بني إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ فَلَ أَمْ كُنْتُمْ تَمْشُونَ عَادٍ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ لَهَا مَا كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله قولوا إلينا وما وَمَا إلى إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ويعقوب وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمنوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحابون نجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اماننا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هدى كانوا هدى او نصارا قل انتم تعلمون ام الله ومن أظلم منكَ تَمَشَّهَدَةً عِنْدَهُمْ نَظْلَهُمْ وَمَنْ لَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ذَلِكَ أُمُرُونَ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سيقول السبحاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراطهم مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول من 109. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس نره في قد نرى تقلب وجهك في السماء فننولينك قبلتا إِنَّ اللَّهَ فَوَّلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تبعوا, قبلتك ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم ك إذا لَمْ يَنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَينَهُمُ كما يعرفون كَمَا يَعْرِفُنَّ بَنَاؤَهُمْ وَإِنَّ فريقاً لا يكترون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو وليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أيضا ما تكونوا يعتبكون الله جميعا إن الله على كل شيء ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوال وجاؤكم شطره لان لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظنوا منهم فلاتخشوهم فلا تخشوا فلا واخشوني ولاتمن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما رسلنا فيكم رسولا يَتْلُو عَلَيْكُمْ مَا يَتِنَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ مَا يَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَنْتُمْ مَعَهُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا زَلُونَ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب ان الذين كفروا وما توهموا كفار ان عليك عليهم لعنة الله لعنه عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنذاذا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إبى روا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين مِنَ من الذين التبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين التبعوا لو أن لنا كرتاب فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار يا أيها فسكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا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 إنما حرم عليكم المهتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون من أنزل الله من الكتاب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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق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 وَحِيناً الْبَأْسُ أُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا للالباب ولكم في القصاص حياه يا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدنه بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان من أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوبوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبيناتهم من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكون وإذا سعى لك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام رفذوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا هن في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريطا من أموال الناس بالإثم يعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ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 فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ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 فَمَن اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَإِنْ أَحْصَرَ ثُمَّ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ ففِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وَتَقَ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الأرباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا من ربكم فَإِذَا فَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَلِ الحرام وَذَكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ إِلَى مِنَ الْضَالِّينَ وَذَكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كنتم قبله لا من الضالين، ثم في ضوء حيث أفضل الناس، واستغفر الله، واستغفر الله، إن الله ذو الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم بذكر الله كذكريكم آباءكم أوشد ذكرا، فمن الناس من يكون ربنا تلاف في الدنيا.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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس البهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتناء مرضات الله والله رؤوهم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أيضا يَغْشُهُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْفِنِ سَوَا إِن كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما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 شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال في قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزانون يقاتلونكم حتى يردوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فَأَنَّىٰ لَهُمْ حَبِظَةٌ يَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رحمة اللَّهِ أولئك يرجون رحمة الله والله غفورا الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبيرا ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعيما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 خالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمه مؤمنة خير من مشركة ولا أمه مؤمنة خير من مشركين ولو اعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولي تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملقون وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين الناس والله وسمى عليم. لا يأخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.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 ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن إن يؤمن بالنبي واليوم الآخر إن كن يؤمن بالنبي واليوم الآخر وبرعولتهن أحق بردهن في ذلك أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن بث الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا يخافا الله. فإن خفتم من لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتذت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من حتى تنكح زوجا غيره فإن طلق ما فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ بمعروف بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كَرُمْتُمُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا 124. أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم, لكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون 125. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزق نوكسوتن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراضي منهما وتشاغر فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تقوم تونَ بص والذين يتفونَ منِكم وذون ثجيةرب نَ بهفس الربع تَ ش فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسهن علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تؤادونه سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزم ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اللهم غفور حليم لا جناح عليكم إ طلقتم النساء لم تمسون ما لم تمسون أو تفرضون فريضة ومتاعون على الموسع قدره وعلى المقتني قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتم ذنبا قبل أن تمسون وقَالَ فَرْضُتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً نصف ما فرّضتم من الله يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة نكاح وتعفوا وأقرب للتقوا ولا تنسو الفضل بينكم ولا تنسو الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قاندين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرج فلاجناه عليكم فيما فعل في أنفسه إن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعوف حقا على المتاقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يخرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبر ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى المني بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علي بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له النبي من آية ملكه أن يحتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلم انفصل ثانوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فانه مني الا من اعترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة مَزُونَ جَانُوتَ وَجُنُودَهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَانُوتَ وَقَتَلَ دَاوُودُ كَمَا أَنَّ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَذُوقَ فَضْلًا عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجاتهم وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من ولو شاء الله مغتتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين من أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله من قبل أي يأتي يوم لا بيع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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط لهم شيئا من علمه إلا بما شاء وسع قصور السماوات والأرض ولا يعود حفظهما ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ أَبْلُو يُخْرِجُ الظُّلُمَاتِ الذين كفروا أولياؤهم الضابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم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 قال بل بثبئت عاما فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى قال بلا ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن الجزاء ثم جعلنا كل جبل منه ثم ادعون يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كما ذل حبة أم سبع سنابل في كل سومبلا مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع علي الذي يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُثْبِعُونَ مَا أَنفَقُوهُ نَّوَ وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا والله علي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل, فأصابه وابل فتركه صردا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهد القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت لها ضعفين فإن لم يصبها توابلوهم فطلوهم والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُم أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وأعناب. تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذريتان ضعفان إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طيباً ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث من وتنفقون ولا تيمم الخبيث من وتنفقون ولاستم بأخيه إلا أن تمضو فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يعطي الحكمة من يشاء ومن يكثر حكمته فغنوت خيرا كثيرا وما يذكر الا غاهل اللباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم فان الله يعلم وما للظالمين من إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويُكفِّر عنكم من سئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم ضم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفكوا من خير فلأمرون وَمَا تُنفِقُونَ إلَّا بِتِغَاءٍ أَوَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّئَ لَيْكُمْ وَأَن تُمْلَأَ تُضْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْلِيَامٌ مِنَ التَّعْقُبِ تَعْرِفُونَ بِسِمَاعِهِمْ لَا 119. فأسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 110. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون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 119. فله ما سلفه أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم نجرو عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 145. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسره وأنتصدق خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم الله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله 119. ووفى كل نفسهم ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذيل إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَبْخَسْ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ الَّذِي لَهُ الرَّحْمَنُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلا فرجل وامرأة من مل ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضمنون كاتبو ولا شغيل وإن تفعلوا فإن له بكم والتق الله والتق الله وان الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقضوا فإن أمر بعضكم بعضا فليؤد الذيء من أمامته واليتقل الله مرضه ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم إِلَّا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت عليا ما كسبت ربنا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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قدم لكم هذه الماده موقع فضيله الشيخ محمد المحيسني